حصريا على شبكه الركن الدعويه الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ إِنَّ شَيْئًا يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَّسُولِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ فَهَلْ أنتم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ اللَّهِ ோ இலகம் தவ لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ஜயோ عَلَيْنَا சவாநாய அலனாமின்